غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأوا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط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 وما علمناه الشعر وما يهبغيله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُدرى من كان حيّ و يحق القول على الكافرين أو لم يروا أن